أشغلت بالي كلمات الشاعر احمد الناصر الشايع حبيبي ليه ليه اشغلت بالي تعذبني بلا ذنب خطيته صخيفة الروح لو وتنظر بحالي ومرت المبتلي ولا نهيته أنا خشى من صوادي في الليالي تصادفني بشي ما هقيته عليل من هواك أول وتالي عذلت القلب لكن ما قويتا ولا لي غير حبك راس مالي ولو تنسى غرامك ما نسيتا ولاني عنك يا المحبوب سالي وغيرك لو يجيني ما بغيته. لو ان الوصل يمباعش تريتا عليك اصفك يميني في شمالي صحيح اللي لقاه غير لقيتا ألا يا عذلي ما لك ومالي عذلني كم عذل وعصيتا كمل بالحسن لله الكمال يا ليت الحلم يصبح علم ليته ذبحني <تصفيق> زين الدلالي ولولا الحب حكام اشتكيته الى منه طرالي ما طرالي محل بهتعارفنا نصيته إلى منه طرالي ما طرالي محل بهتعارفنا نصيته ولو إنه من العربان خالي أجدد ذكريات اللي قضيته أجدد ذكريات اللي قضيتها شبكة ملعنى.